الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوأ أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر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 جادل الله عنهم يوم القيامة، أم من يكون عليهم وكيلا، ولم يعمل سوء أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. جَاءَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا أمما يرمي به بريء فقد احتمل به تنا فقد احتمل به تنا وإثم مبين ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أي ضلك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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع تبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى، نوليه ما تولى، ونصله جهنم، ونصله جهنم، وسائر مصيرات الله. Semi'a Allah ni man hamidah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 إناثا وإي يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّهم ولا أؤمن وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله لاه وليه ولا نصير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً الله الله, الله سميع الله لمن حمده الله اكبر الله